وهم يصطلحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم فاذوقوا فما للظالمين من نصير